بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الظافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون اواباؤنا الاولون 119. والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا لآكلون من شجر من زقوم فما منها البطون.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 تُم تَخْلُقُونَهُ أَم نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدْ ضَمْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُشْئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ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 أَنَّكُمْ تَشْرَبُونَ أَأَلْتُمْ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُزِلُونَ لَوْ نَشَأْ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأِيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم 124. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 125. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين 122. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 124. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون 119. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 110. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح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 111. وتصلية جفيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم